بوك تو تري دست اي اصم ثمانية, وثلاثون. ثمانية وثلاثون. في التاكسي في التاكسي مالي تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي كم تكلف إلى محطة القطار كم تكلف الى القطار koliko košta المطار Kam tkلف ila almatar Pravo molim Min fadlik ala tul Min fadlik ala tul Ovdje desno molim Min fadlik huna ila alyamin Min fadlik huna ila liemine. Tamo na uglu lijevo مولين. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار ما نسى جوري انا مستعجل أنا مستعجل يا إمام فرامنا معي وقت Mađi vaqt. Molim vas vozite sporije. Min fadlik, hadde sura. Min fadlak, hadde el sura. Stanite ovdje, molim. Min fadlik, tawakaf huna. Min fadlak, huna. Sačekajte momenat. من فضلك انتظر لحظه. فضلك انتظر لحظه. Odmah se vraćam. انا راجع فورا. أنا راجع فورا. من فضلك اعطني فاتوره. من فضلك اعطني فاتوره نمام سيتنو لا يوجد معي فكه ما معي فك اوريدويه اوستاتكيه زافاس تمام الباقي تمام الباقي لك Odvazite me do ove ovaj adrese. Ouslni ila hada al'unwan. ila hada al'unwan. Odvezite me do Mog hotela. Ouslni ila funduki. Ouslni ila funduki. Odvezite me do plaže. Ouslni ila ash أوصلني إلى الشاطئ